بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سباق أن هناك فرضين الفرض الأول ما إذا دار الأمر بين إدراك أربع ركعات في الوقت مع التيموم أو إدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية وفي هذا الفارض ذكر السيد الإمام قدسي سره صفحة 91 جيم يعني الجزء الثاني الجزء الثاني من كتاب الطهارة ذكر أمرين والاول ان مفاد الدليل من ادراك من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه مفاده اما التوسع الواقعي بحيث يكون هذا الدليل اخبارا أحسنتم إخبارا عن سعة الوقت واقعا لما يشمل الركعات التي وقعت خارج الوقت التكويني واما ان يكون مفاده التنزيل التعبدي اما تنزيل وقت ناقص وهو مقدار ركعه منزله الوقت التام او تنزيل ادراك ركعه منزله ادراك الصلاة هذه هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني هل أن دليل من أدراك حاكم على صحيحه زراراه فإن خاف أن يفوته الوقت فليتيمم واليصلّي إذ قد يقال ظاهر صحيحه زراراه أن المراد بالوقت هو الوقت الاختياري أي إن خاف ان لا يقدر على اربع ضمن الوقت لو توضى فل وليصلي فلو كنا نحن وصحيحه زراره لقلنا من ادرك اربع داخل الوقت لكن لا يقدر على الوضوء لها فإن وظيفته التيمم فهل دليل من أدراك حاكم على الصحيح بحيث يوسع عنوان الوقت لما يشمل مقدار ركعه ونتيجة هذه التوسعه ان من دار امره بين ان يدرك ارباع مع تيمم او يدرك ركعه مع وضوء فانه لا ينطبق عليه أنه خاف فوت الوقت فإن مقتضى دليل من أدراك توسعه الوقت فإدراك ركع إدراك للوقت فليس من مصاديق من خاف فوت الوقت فهل يمكن القول بذلك فيقول قدس سره إن اخترنا أن مفاد دليل من ادراك التوسع الواقعي أي أن الوقت واقعا واسع بحيث يشمل مقدار ركعة أيضا إذن فمقتضى حكومة دليل من أدرك حينئذ على صحيحة زرارة الإخبار عن أن الوقت, واس عن أن الوقت واقعا واسع ونتيجة هذه الحكومة ارتفاع خوف الفوت وجدانان فلا يبقى لدى المكلف خوف وجدانان وهذا معناه أن نتيجة الحكومة الورود لأنه ببركة حكومة دليل من ادراك على صحيحة زرارة ارتفع خوف المكلف من الفوت وجدانان فنتج عن الحكومة الورود وأما إذا قلنا يقول إن مفاد دليل من أدراك التنزيل التعبدي للإخبار عن ساعة الوقت واقعا فبناء على ذلك لا يجد التنزيل في رفع الخوف الوجداني والمستفاد من صحيحه زرارا أن موضوع جواز التيمم هو. الخوف الوجداني من فوت الوقت فما لم يخف وجدانا من فوت الوقت فلا يسوغ له التيمم وهذا الخوف الوجداني لا يرتفع بالتنزيل التعبدي أي تنزيل مقدار ركعة منزلة وقت الصلاة مثلا والوجه في ذلك أن التنزيل لم يطل موضوع التيمم وإنما طال امرا خارجا عن الموضوع حيث إن المشرع نزل وقت ركعة منزلته وقت الصلاة لأنه لا نزل الخوف منزلته عدمه فحيث إن التنزيل لا يتعدى مورده ولم ينل الخوف نفسه بتنزيله منزله عدمه فلا محاله مجرد التنزيل ولو كان منصبا على الوقت لا يجدي في ارتفاع الخوف الوجداني الذي هو موضوع شنو لجواز التيمم نظير الاستصحاب فمن شك في بقاء الوقت استصحابه بقاء الوقت لكن الاستصحاب لا يجدي في جواز التيمم لأن الاستصحاب لا يرفع الخوف الوجدانين بل في كلماته بل إن الاستصحاب أولى من تنزيل وقت ركعة منزلة وقت الصلاة المستفاد من حديث من أدرى والوجه في الاولويه أن المستصحاب في فرض جريان الاستصحاب هو نفس الوقت المقرر شرعان فيقال كان الوقت واسعا لمقدار أربع مع الوضوء فما زال واسعا لمقدار أربع مع الوضوء مع أن المستصحاب نفس الوقت المقرر شرعان مع ذلك لا يفيدنا الاستصحاب لأن الموضوع هو خوف الفوت وما زال باقيان فاذا لم يفدنا الاستصحاب مع انه انصب على نفس الوقت المقرر شرعا لم يفدنا تنزيل من الخارج وهو تنزيل مقدار ركعه منزله مقدار ارباع هذا تمام كلامه زيد بعد نصير ياك مثل شيخ <تصفيق> إبراهيم <ها؟ تصفيق> زيد في علو مقامه <تصفيق> ويلاحظ على ما أفيد أولا إن دليل من ادراك موضوعه من لم يدرك الصلاه زادت المساله كل يوم تحمل صوت موضوعه من لم يدرك الصلاه بقرينه ذيل الروايه من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه فان مقتضاها ان الموضوع من لم يدرك الصلاه ولأجل ذلك فحديث من أدرك منصرف عن من أدرك أربع شنوه أربع ركعات من الصلاة فهو وإن لم يدرك أربع مع الوضوء إلا أنه يصدق في حق أنه أدرك الصلاة فحديث من ادراك منصرف عن هذا المورد وهذا ما عبر عنه سيدنا الخوئي قدس سره بان حديث من ادراك منصرف عن التعجيز الاختياري <تصفيق> فلا وجه لحكومه دليل من ادرك على صحيحة زراره في موردنا ومحله كلامنا وهو من دار امره بين اربع مع تيمم او ركعه مع وضوء ثانيا هل الخوف؟ الخوف زين ترى سيدنا، ها الخوف زين؟ مو زين؟ شو مو زين؟ نعم. طلعت جبنة طلعت الجبنة خوف. الحمد لله اعتراف هذا ما قلت عنه. خوف. هل الخوف؟ المأخوذ موضوعاً في صحيح زراره على نحو الموضوعيه ام على نحو الطريقيه اي هل ان موضوع جواز التيمم ان يخاف فللخوف شنو موضوعيه او ان موضوع جواز التيمم ان لا يسع الوقت اربعا مع وضوء وانما الخوف مجرد اماره عقلائيه يسلكها العقلاء في احراز الموضوعات فلو استظهرنا ان للخوف موضوعيه في نفسه ربما يتم ربما يتم كلامه من ان التنزيل لا يرفع الخوف وللخوف موضوعيه واما اذا قلنا كما هو الظاهر عرفان ان الخوف لا موضوعيه بل هو مجرد طريق ولذلك لو احرز الموضوع بغير الخوف لتم الحكم فحينئذ مجرد ان الاستصحاب أو التنزيل لا يرفع الخوف الوجداني لا يكون مانعان شنو؟ من حكومتي دليل من أدرك على صحيحه زرارة وثالثان ما أفاده من أنه لو كان مفاد حديث من ادرك التوسعه الواقعيه لتمت الحكومه ولو كان مفاده التنزيل ما تمت ولا عمت محل تاملين ايه لو كان مفاد حديثي من أدرك هو التنزيل فلو كان موضوع التنزيل هو التنزيل في الوقت نفسه هل فلو كان موضوع التنزيل التنزيل من حيث الوقت نفسه بان يقول مقدار ركعتك مقدار اربع اربع ركعات فيرتفع به الخوف اذ لا فرق بينه وبين شنو التوسعه فكما انه في التوسعه حيث نكتشف ان الوقت واسع واقعا لما يشمل ركعه يرتفع الخوف كذلك اذا كان مفاد حديث من ادراك تنزيل وقت ركعه منزلات وقت ارباع من تمام من تمام الآثار فالنتيجة هي النتيجة فإن الخوف يرتفع وجدانا بعد الإطلاع على أن التنزيل في الوقت بلحاظ تمام الآثار نعم لو كان التنزيل في الوقت من حيث من حيث اعتبار ادراك ركعه اداء لا من حيث تمام الاثار تم كلامه فانه لا يرفع الخوف الا ان هذا ليس لعلة في التنزيل وانما لعلة في بعض صور ال تنزيل ورابعا من الغريب أن يقال إن الاستصحاب اولى من مفادي دليل من أدراك فإن المستصحاب وإن كان هو الوقت المقرر إلا أنه تنزيل ظاهري فتنزيل, فتنزيل المشكوك بقاء بمنزلة المتيقن تنزيل ظاهري بينما التنزيل المستفاد من دليل من أدرك تنزيل واقعي لا يتصور فيه دورانه مدار الشاك فلأجل ذلك لم يتحصل لنا وجه لجعل الاستصحاب اشنو اولى من التنزيل فالملخاص في هذا الفارض وهو ما اذا دار الامر بين ادراك اربع مع التيمم او ادراك ركعه مع الوضوء حيث ذكرنا فيما سبق عدم شمول أدلة التيمم لمثل هذا المورد دخول هذا المورد في تعارض الدليلين الدليل الدال على شرطيه الوقت اقم الصلاه لدلوك الشمس بحيث لا يتنازل عن هذا الشرط لشرط اخر ودليل شرطية الطهارة المائية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأن لا يرفع اليد عن هذا الشرط لصالح شرط آخر فمقتضى التعارض بين اطلاقي دليلي الشرطين وعدم مرجح لاحدهما هو دخول الفرع في دوران الامر بين التعيين والتخيير فهل يتعين عليه التحفظ على شرط الوقت او يتعين عليه التحفظ على شرط الطهاره المائيه او انه مخير بينهما ومقتضى جريان البراءه عن التعيين كونه في هذا الفرض مخيران هذا هو الفرض الاول الفرض الثاني ما إذا لم يدرك ولو ركع لو توضأ فيدور أمره إما أن يصلي ركعة مع تيمم أو تكون صلاته قضاء فهنا في مثل هذا الفارض أفاد سيدنا قدس سره في الجزء الحادي عشر من موسوعته المباركة ما صفحة مائتين وستة وثلاثين أنه لو قلنا إنما فاد دليل من أدراك المفروض اليوم الشتة صار صح له لا والشتاء يبعث على النشاط مو مثل الصيف الصيف حر أشوف اليوم ها شوف بعض الوجوه ذابلة وبعض الوجوه تشتغيث إلى الله متى يخلص الدرس واحدهم يقرأ دعاكم الواحدهم نعم العربي ما متعلم على البرد. آه العربي شلون آه. العراق قال العردة النجف شديدة أبرد من قم النجف أشد بردا من قم. شلون العربي هو يعيش في الصحراء يعيش مع البرد. آه. <تصفيق> خو. فإن كان إن كان مفاد دليل من ادراك أت تنزيل من حيث الوقت اي تنزيل مقدار ركعه منزله الوقت التام فيقال في المقام نعم ان وظيفته التيمم لما مقتضى اطلاق من خاف فوت الوقت فليتيمم ول يصلي ان هذا مطالب بالتيمم فان قلت انما يشرع في حقه التيمم اذا كانت الركعه مشروعه في حقه قلنا نثبت مشروعية الركعة في حقه بدليل من أدراك حيث إن مفاده التنزيل من حيث الوقت وإن قلنا إن مفاد من أدراك التنزيل في الركعة لا في الوقت فكأنه قال إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها فمن الواضح حينئذين ورود محذور الدور لما لأن دليل مشروعية التيمم يقول تيمم ان كانت الركعه مشروعه في حقك ودليل التيمم لا يثبت مشروعيه الركعه ولا يتكفل تنقيح هذه الجهه ودليل من ادراك يقول إنما تكون هذه الركعة مشروعة في حقك إذا جمعت الشرائط الأخرى ومنها شرطية الطهارة فدليل من ادرك لا يتكفل إثبات الشرائط الأخرى بل يقول إن كانت الركعة جامعة للشرائط ومنها الطهارة فادراكها إدراك للصلاة فصار دليل مشروعية التيمم متوقفا على دليل من أدراك والمهروق أن دليل من أدراك لا يثبت أو لا يشمل الركعة إلا إذا ثبته مشروعية التيمم بالنسبة إليها فالنتيجة أن دليل مشروعية التيمم يتوقف على نفسه وهو دوره وأجاب قدس سره نحن قلنا هذا الدور له وجوه الوجه الأول ما أجاب به قدس سر قال لا إن دليل من أدراك متوقف على مشروعية التيمم بالنسبة لهذه الركعه أما دليل مشروعية تيمم فلا يتوقف على شيء آخر بل يتوقف على تحقق موضوعه فهل تحقق موضوعه في المقام؟ يقول نعم والوجه في ذلك أن من لم يدرك إلا ركعة من الوقت. فهو قبل دقائق لم يدرك الا اربع فان مقتضى التدريج في الزمان ان من لم يدرك الان الا ركعه مع التيمم فهو قبل دقائق ممن لم يدرك إلا أربع مع تيمم حيث إن مفروضا كلامنا وين في من أخر أي كان يمكنه أن يصلي يصير خوش آدمي خوش إنسان يصلي أن يصلي أربع ركعات مع وضوء لكنه أخر عمدان عمدان عمدان صير آدم يصلي قال لا أخر عمدان إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة مع تيموم فمثل هذا الشخص قطعا قبل دقائق ايضا صدق في حقه أنه أدرك أربع مع تيموم ومن ادرك اربعا مع تيمم فحكمه التيمم لصحيحه زراره فاذا طبق على من أدرك اربعا مع تيمم مفاد صحيحه زراره وكانت وظيفته التيمم فلو لم يعتني وانتظر الى ان يبقى مقدار ركعه فان وظيفته لا تنقلب وبعبارته خلي خلي يبخشها وبعبارته قدس سره لو بقي مقدار خمس دقائق دقيقة للتيمم وأربع للصلاة فان وظيفته التيمم بمقتضى مفاد صحيح زرارة فلو أخر إلى أن بقي دقيقة دقيقة للتيمم ودقيقة للصلاة فهل تنقلب وظيفته فيقال كانت وظيفته التيمم والآن يصلي قضاءان هذا مما لا وجه له فإن مقتضى إطلاق صحيح زرارة أن من لم يدرك من الوقت إلا مقدار خمس دقائق فوظيفته التيمم وإن أخرا إلى أن يبقى مقداره ركعه فإن هذا لا يجب انخلاب وظيفته فتحسل من ذلك ان دليل من ادراك يتوقف على دليل مشروعيه التيمم ودليل مشروعيه التيمم لا يتوقف الا على تحقق موضوعه وموضوعه قد تحقق قبل خمس دقائق وهذا الذي افاده قدس سره الشريف اولا مناف لما ذكره صفحات مائه وستين من الجزء العاشر حيث قال هناك ان دليل التيمم لا يشبه محل كلامنا قال ان المستفاد من ايه التيمم وأخباره ان التيمم وظيفه فاقد الماء بالاضافه لطبيعي الصلاه فلو كان المكلف واجدا للماء في اول الوقت فاقدا له في اخر الوقت فلا يشرع له التيمم بمجرد كونه فاقدا له بالإضافة إلى الفرد وهو الصلاة آخر الوقت لأنه صار فاقدا له بالاختيار وهذا هو الموافق للارتكاز العرفي فإذا بل ما نجيب المثال ما الارتكاز العرفي ما يخصنا فيه زين ثم قال وهذا هو الحال فيما إذا كان الوقت واسعا فلو أراق الماء المكلف أو صرفه في شيء آخر في أول الوقت مع تمكنه منه إلى آخر الوقت فلا يسوء له التيمم بمقتضى ما يستفاد من الايه المباركه والاخبار وما هو المرتكز في انه اذا كان الحكم معلقا على عنوان اضطراري كعدم التمكن فلا يشمل الحكم من عجز نفسه بالاختيار كما قدمناه في صفحه 105 و107 ياتي الكلام في البقيه اللهم اشكالات شاء الله ما نجي الاشكالات وبعد الاشكال نقضي نعم تفضل لا يصير تعلقوا عندها بعدها اذا كان واجبا للماء وفقد الماء عندها اخر دقيقه هذه